Sword of it, يوم عيد المولد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 لا تسول لا لما تسول لا تصفق بك يا فكرة منك عرفنا أسماء فكرة والبشرى بالجنة الخضرة وما سرى بنعيم نظرة من الإيمان يا yeah. Soul Allah, bijk ja moele, bijk ja moele, So... Oh. Het يا ابن kalfje Het lacht, die kalfje is bitter. Hoe I'm <laughs> Oh, I love you. Yes, الله السلام عليك هكذا أخبرنا الحبيب في الحديث الصحيح كلما قلت الصلاة والسلام عليك إن صليت عليه أو سلمت عليه رد الله الروح إلى الحبيب الأعظم ورد عليك السلام باسمك هكذا أخبرنا الحبيب فكلما قلت سلام عليك رد عليك السلام فالمكسب معه كتاب الإسلام Deal, deal, Lauwkees niet naar Gibraltar, jullie نادى. Lauwkees Hareen, huzoor il bin, ahram jole er daar in, op het bed van het مدينه طيبي من يا طيبه مدينه رسول فان يا طيبه مدينه عظيم من شان يا طيبه فيك ولو نغر يا فيك القبه الخضراء يا طيبه لما وصلنا المدينه, المدينة فاضل تماما من, فاض من, فاض من عينينا We wilden naar de stad, we wilden naar de We wilden naar de stad, we wilden naar de We Mag ik niet te raak. raak. raak. Ja, vrienden, we zagen een kikker. Ja, vrienden, we zagen een kikker. Ja, vrienden,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 Mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn vriendin, mijn Ya riba, is daar geen magtoune? Ya riba, I did it all طيبه jay, I'll يا طيبه what you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 راجع من بيتك يا ربي راجع من بيتك يا Allah al-Mufrimu Allah al We gaan naar يرى ويسكن في الجنان مقيما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله جزى الله خيرا فرقه المادحين باشراف الاخوين احمد ويوسف لمزرزع والله يعجز اللسان عن شكركم اثلجتم قلوبنا وادمعتم عيوننا فجزاكم الله تعالى خيرا ونساله سبحانه وتعالى ان يكتب هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامه الله عظم قدر جاه محمد وانا له فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل, كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم مع الكلمة الطيبة التي تخرج من القلب إلى القلوب وتمر على الأسماع كمر النسيم في الاسحار مع كلمة فضيلة قاضي جبل لبنان فضيلة الشيخ مصطفى أمين شهادة فليتفضل مشكورا مأجورا صلوا على محمد وآل محمد <تصفيق> ماذا تقول اللهم صل عليه اللهم صل عليه في يوم مولد الحبيب في يوم مولد الطبيب ماذا المقام إذا دخلت مقام سدن النبي ماذا ما تقول So يا طيب الافعال يا صديق الاقوال يا طيب الافعال يا رحمة المتعال يا رحمة المتعال يا خير خلقك Ja, maar niet alleen maar. Ja, maar ook niet Ja, maar ook uh بعزك من مولا تفرع وقرأ قول الله الأكبر إهنا أعطيناك الكوثر صلا واللي على احبتي Weer naar binnen, Ik wil het Ik het aan ور انا القران يا طيب يا طيب في الترين تسع فاكثر من الصلاه على سيدنا محمد اذا ما شئت في الترين تسع فاكثر من الصلاه فأدخر من الصلاة على سيدنا محمد وإن شئت القبول في الدعوات فابدأ دعائك واختتمه بالصلاة بالصلاة على سيدنا رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا وصدقنا محمد عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد Allahumma met Salam Ali, teswaal de omroep, <se> klo, <Cynthia> <gul -trak accurately>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 السماء <تصفيق> أهل مزيود <تصفيق> لأنكم مالكم معنا مشان صحصحكم <تصفيق> <أم. تصفيق> والمادي فيه <تصفيق> والمزجود <تصفيق> باك الله الله الله Let's <laughs> يا ابو الكرب والجود بسيارتك موعود يا ابو الكرب والجود في موعود يا ابو الكرم والجود بنظرنا موعود يا والجود موعود يا يا أبو الكارب والشود بسيارتك موعود يا أبو الكارب والشود بسيارتك موعود والتياب الطيب يا زينات النوشود أهل الأرض وأهل السماء سماء الأرض والحاضرين wal lam tahmu muhammad wa baba firsiddiqi wal muhammad umar umar واللهم محمد علي يا قره عيني واللهم امدح محمد وعلي يا عيني بالله نظره يا شدا نظر نظر يا, ولي يا ولي والد الصفي ولداخل في العلاه على الغباه الخضراء على بالله نظره يا سيدي كرم العلي والسره بالله نظر يا سيدي كرم العالي والصغر قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم ليلة الاثنين وضعا آمنا خير الانا مع طلوع الفجر سمعا انه ولد الخديان امين